119. كلا بل لا تكرمون اليتيم 110. ولا تحاضون على طعام المسكين 111. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حباً جمّا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 111. يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى 112. يقول يا ليتني قدمت قد لحياتي 113. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا 121. إرجع إلى ربك راضية مرضية 122. فادخلي في عبادي 123. وادخلي جنتي